ب س م الله الرحمن الرحيم إنا أ ر س ل ن ن ا و ح ه ا ل ى قومه أ ن أنذر قومك من ق ب ل أن ي أ ت ي ه م ع ذ ا ب أ ل ي م ق ا ل ي ا قوم إني ل ك م ن ذ ي ر مبين ان اعبدوا الله واتقوه و ا ط ي ع و ن ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني د ع و ت ق و ع ل ا ل ن ه ا ر ا ف ل س ي ز د ه م د ع ا ل ا س ل ا م ي ا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 ف ق ل ت و ا ا س ت غ ف ر و ا ربكم إ ن ه ك ا ن غ ف ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ا ك م ا ء الله لكم ا ل ح س ن ا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 وَلَا ت شركه ن الهدى و شركه دعويه غير ا أَضَلُّوا وَقَدْ ربحيه ذات وَلَا مضمون ا ج ت ه م أ غ ر ق و ا فَأُدْخِلُوا ا ن ع ا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 ولا ي ل د و ا إ ل ا ف ا ج ر ر ا كفا ب ل س ي ل و ا ل د ي و ل م ن د خ ل بيتي م م ؤ ن ا و ل ل م ؤ م ن ي ن ه ا ل م ؤ م ن ا ت و ل ا تزد ا ل ظ ا ل م ي ن إلا تبارا